ودع موسى إلى قومه غبان أسفا قال مئس ما خلفتموني من بعد أعزلتم أمر ربكم وألقى الأنواح and well, I push me